أشقتني رجل كانت أمه تخيط الملابس ثم ماتت وقبل موتها عينها قد رمدت من كثرة ما تخيط وكانت تقول يا بني إذا تخرجت تركتها المكينة الخياطة ورميتها فلما أن تخرج وماتت أمه أتاه خاله وهو يبكي كان لك فكف دمعك تحب ضمك بدى البر الحقيقي الآن كيف دمعك وش لمك في مالك كم لأمك من دعائك قال أمي اشهد علي لها ثلث مرتبي ما بقيت حيا يقص لي القصة ويقول أنا متقاعد من التعليم هذا العام 33 سنه والله يا شيخ أنني ما تركت شهرا إلا أخرجت من الثلث إلى النصف وحبب إلي سقاية الماء أحفر, أحفر الآبار وأركب البرادات وأجل الماء حتى للبهائم في البر يقول الماء لا أذكره وحسب يا شيخ 33 سنة الشاهد يوما خرجت من مسجدي فإذا في عمال يركبون برادة في المسجد فنظرت إليهم ومسكت رأسي بندر بندرنت أعمى مسجدك تتركه وتركب في المملكة وخارج المملكة تحفر آبار تنسى مسجدك فإذا بإمام المسجد يضع يده على كتفي ويقول بو بندر أبارك لك الأجر قلت له لا تحسن الظن والله ليست مني قال بل هي منك والله ما اشتريتها إذا بإبني بندر عمره في الصف الأول الثانوي ينكب على يدي ويقبلها ويقول بوي أنا سنتين أدعي إن الله لا يريك مكانها البرادة لأني أجمع العيديات والمال من عامين أجمعها حتى أركبها البرادة جدتي يا أبوي ما شفتها لكن عاشت معنا وعاشت من قوتنا ثم رفع الشاب الصغير وتوجه للقبلة يا رب اسقي أبي من سلسبيل الجنة اللهم إنها عنه وعن والدتي. هنا بكى ولا تلام عينه رد الله عليه الصلاحة في ذرية أحبابي لو نبكي على نصائب القبور ونسح ولا ألوم عينا تبكي والله إنها من البر. وهذا دليل كما قال الدكتور خالد لربما بر مخلوط بتقصير قليل أتم هذا الدعاء الدعاء الصدقة أمك يا أخي يا من ماتت لو أتتك كل شهر ألا تضيفها يا مسلم أمي لو تجيني ما حط حقها في الغنم حط في الإبل يا أخي ضيفها ولو بدبيحة واحدة بما بإطعام الطعام بأن تكون صالحا في نفسك وأن تصل أرحيمها فيا أيها الأحباب أقول لمن فقد أمه وفعلا ضج الحنين في قلبه والشوق قطع عروقه ولا ألومة هذه حلوة اللبن هذه باب الجنة لكن أقول فضلا من الله أن الله فتحه بعد موتهم البر وأعيد المثال الأول يا من ماتت أمه ولا والده لو مريت المقبرة وطلع راسه من نذيلة قبره وصاح تكفى ونبوك تكفى ونبو والله إني في حاجة بلا صدقة في حاجة ما يوسعها اللحظة الضيق والله لأخرجن من مالي كاملا والله ما أبقي شيء والله بدون ما يطلعون من قبورهم إنهم في حاجة رب ارحمهم كما ربون صغار رب أشقتني يما يا أحلى صوت من بين الأصوات اللي بجاني شعرت بسعادة وانتي معي في وقتها تشعر الذات بالعز والراحة كل السيادة يما طلبتك عطري كل الأوقات ابني بصوتك واسعديني زيادة صوتك يشتت داخلي كل ضيقة ترك شني منتهي من, من عباد هي هزعجيني كلمي كل الأوقات اوجاع صوتك تباشر الفرح والسعاده